براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين في الأرض أربعة أشهد واعلموا أن إنكم غير معدِز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر لأن الله بنيء من المشركين ورسوله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 كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون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 وَأُلَائِكَ أُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوَالْزَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا فَقاتِلُوا أَمْ تَلْكُمُ الْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويسفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبيطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات, وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم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 قل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, وأموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ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 انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله لا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم مر يوم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يتم ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ لَكَثِيرًا مِنَ الأَهْبَالِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بالباطل إِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الأَهْبَالِ وَالرُّهْبَانِ لَا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ويصدون عَن سبيل الله.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 وَبِهَا جِبَالُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن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 إلا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَمِيَثْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَانِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم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 والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريدهم يترددون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 وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ ظَالِمُونَ قُل لَّا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فَتَرَبصُوا اننا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها هل يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارة او مدخلا لولوا اليه وهم يجنحون وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَو مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْقَطُونَ وَلَوْ أَمَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا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 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِقَابِ وَالْغَالِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَذِيضَةً مِنَ اللَّهِ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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحرفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. Wolałabym, abyście mieli nadzieję, że będą mogli je znaleźć. Powiedziałam,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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقود ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة من انكم نعد بطائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يغررون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكثار ونار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وخلدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ولضوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُوا لِبِلَّا إِمَّا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّو بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَبُوا إلَّا أَنْ أَقْبَلَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فإن يتوبوا يكونوا خيرا لهم وإن يتولوا يعدبهم الله عذابا فِي في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم ما أنت ولا تقم على قبره.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 انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سورة ان أم امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرُ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ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 ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا وأجدروا أن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ويتربص بكم الدوائل.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 ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم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 والذين اتخذوا مسجدا ضراوا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن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 فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في أَمَّمْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 إِنَّ إِذْ مُعِينَ لَأَوَاهٌ وما وَمَا كَانَ اللَّهُ قوما قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هداهم حتى حَتَّى لهم ما مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إِنَّ الله هو التواب الرحيم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 وَلَا يُغْبُو بِأَنفُسِهِمْ عَلَى النَّفْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُنَّ ضَمَأٌ وَلَا نَصْضُ وَلَا مَخْبَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئَهُ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 فلولا نثر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ ضَرَبُوا صَرْفًا صَرَفُوا صرف الْقُلُوبَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عزيز عنتم حليف عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَثَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ